إِنَّكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ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 واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين الله اكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 ما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين